Bijzonderheid en zelfs de I'll uh -oh. I'm <laughs> Mm-hmm. <laughs> what do you in كون إن كفروا ثم يوم يجعل الولدان شيفا السماء فطر به Ding! والله يقدر بأيل والنهار علم أن لن تحصوه لفضيله الدكتور الْأَرْضِ راتب All